قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كلبت ثمود بطغوها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فقروها فدم دم عليهم ربهم فدم دم عليهم ربهم بذن وَلَا فسوها ولا يخاف عقبها